قل إن لا أملك لكم ضرّ ولا رشدا قل إن لئي يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَا رَجْهَنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا